الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا بهذه الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل في هذه السورة الكريمه سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما رد به عليهم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 صادقين. كانوا يدعون دعاوى كهذه وأنهم أولياء الله وأنهم أحباؤه فرد الله عز وجل عليهم في دعواهم هذه جميعا إن كان الأمر كما تقولون وكما تدعون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين طالما أن الجنة مضمونة وأنها خالصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت، فإن من اعتقد أنه من أهل الجنة وجزم بذلك فلا شك أن الموت سيكون محببا إليه لأنه هو الطريق إلى الجنة التي قد ضمنها فهو يصير إلى النعيم المقيم ويزول عنه الكدر في هذه الحياة الدنيا وما بنيت عليه وما ركبت عليه من الكدر والضيق والكبد لقد خلقنا الإنسان في كبد فهنا هذا الذي يتمنى الموت ويحب لقاء الله تبارك وتعالى هذا دليل على أنه قد صار واثقا بعمله وأنه جعل ما بينه وبين الله تبارك وتعالى عامرا فهو متهيئ للقاء الله تبارك وتعالى ولكن مثل هذا في واقع الأمر وما دلت عليه تلائل الشرع يحتاج إلى شيء من التفصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فذكرت له عائشه رضي الله تعالى عنها كراهية الموت كلنا يكره الموت وسألت أذلك كراهية لقاء الله عز وجل فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك وأن المؤمن إذا حضر يعني احتضر وبشرته الملائكة ملائكة الرحمة أحب لقاء الله وأن الكافر إذا حضر ورأى ملائكة العذاب كره لقاء الله فالمؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكافر في هذه الحال حينما يرى ملائكة العذاب يكره لقاء الله فيكره الله لقائه هذا معنى الحديث لكن هنا في هذه الآية في بني إسرائيل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هذه خاصة في بني إسرائيل يقول طالما أنكم قد ضمنتم هذا وبعض أهل العلم يقول فادعوا على أنفسكم بالموت والمعنى واحد فهي خاصة بهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو تمنوا الموت لماتوا فهم لعلمهم بسوء حالهم وما هم عليه من الكفر وسوء عاقبتهم لا يتمنون الموت بحال من الأحوال ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وهذا كما قلنا في قوله تبارك وتعالى ناهيا للمؤمنين من تولي اليهود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ياسوا من الآخرة كما ياس الكفار من أصحاب القبور وذكرت في مناسبة سابقة وجهين من المعنى والتفسير في هذا الموضع من كتاب الله عز وجل قد يأسوا من الاخره يعني من ثواب الاخره كما ياس الكفار يعني ياس هؤلاء اليهود الاحياء من ثواب الله في الاخره كياس الكفار الذين ماتوا وراوا منازلهم في النار من ثواب الله في الاخره يعني الذين ماتوا من الكفار وراوا منازلهم ورأوا ملائكه العذاب يقول رب لا تقم الساعه رب لا تقم الساعه فهؤلاء الأحياء من اليهود يائسون من ثواب الله في الآخرة كيأس الأموات من الكفار الذين عاينوا الحقائق هذا المعنى الأول والمعنى الثاني كما يأس الكفار من أصحاب القبور كما يأس الكفار من أصحاب القبور يعني من الموتى أن يبعثوا ويرجعوا ثانية لأنهم يعتقدون أنه لا بعث وأن هذا هو المثوى الأخير والفراق النهائي على كل حال فهنا الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وقد ذكر بعض المفسرين بأنه على قدر نفرة النفوس من الموت يكون ضعف منال تلك النفس مع المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى لقاءه وتحبه ان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إلى آخره يعني كأنهم يقولون بحسب حال العبد يكون كراهيته للموت وهذا ليس بمضطرد ليس بمطرد كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكلنا يكره الموت ولكن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو حال الاحتضار من أحب لقاء الله من كره لقاء الله في تلك الحال وأما كراهية الموت في حال العافية ونحو ذلك فكما جاء في الحديث القدسي وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته يكره الموت هذه قضية لا يلحق العبد فيها حرج ولا تدل على انحطاط مرتبته أو سوء عمله أو عاقبته ولكن اليهود هنا كانوا يجزمون ان دار الآخرة خالصه لهم من دون الناس قالهم لهم فتمنوا الموت إذا طالما أنكم تضمنون مثل هذه العاقبة ثم أيضا لاحظ هنا في قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس إن كانت لكم ما قال إن كانت الدار الآخرة لكم وإنما قل إن كانت لكم فقدم الجار والمجرور شعارا بالاختصاص والحصر أو للاهتمام لكم وهم يدعون أنها محصورة وأنها خاصة بهم وفي قوله تبارك وتعالى من دون الناس هذا تأكيد أيضا لمعنى الاختصاص المستفاد من تقديم الجار والمجرور ومن قوله خالصة يعني لا يشرككم فيها غيركم فهم منفردون بها فجاء هذا الرد ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وهذا من إعجاز القرآن هذا نوع من الإعجاز غير الإعجاز البلاغي يعني أنواع الإعجاز في القرآن من أشهرها العجاز البياني والبلاغي بفصاحته ونحو ذلك لكن أيضا من الأشياء أنه أخبر بأمور من الغيب فجاءت كما أخبر فهنا لاحظ هؤلاء اليهود مع شدة الحسد والكراهية وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن يقول وهم يسمعون ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ومع ذلك ما رفع أحد منهم رأسه وقال أنا أتمنى الموت أبدا وإنما خنسوا فهذا يدل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال وهو أنا يقرر ولي يتمنوه أبدا لن يفعل ذلك إطلاقا لما يعرفونه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من كذبهم وافترائهم وما هم عليه من الكفر وسوء الحال الأمر الذي يؤدي إلى الحرمان من ثواب الله تبارك وتعالى وجزائه الحسن في الآخرة ولهذا أذكر عنهم هذا الوصف قد يأسوا من الآخرة يأسا يعني تاما كما ياس الكفار من أصحاب القبور وعلى كل حال فالله تبارك وتعالى صرف دواعي هؤلاء اليهود من جهة فلم ينتصب أحد منهم لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن فيتمنى الموت وهذا غير الإعجاز البياني بفصاحته وبلاغته هناك ليس فيه صرف الدواعي هناك القرآن بنفسه قد بلغ في الفصاحة والبلاغة والبيان غايته بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ففرق بين المقامين هنا في تمني الموت الإعجاز في أنه أخبر عن شيء مستقبل وهم أصحاب إراده وقدره وما قام أحد منهم مكذبا له وقال أنا أتمنى الموت فصرف الله دواعيهم هنا صرف الدواعي لكن في إعجاز القرآن البياني والبلاغي ليس فيه صرف للدواعي بل هو في نفسه معجز ما أحد يستطيع يعني حاول ابن المقفع فكان كلما كتب صفحة مزقها حاول مسيلم الكذاب فعرف وشهر بالكذب فإذا ذكر ذكر معه لقب الكذب الفيل وما الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير يضفدع نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين هذا قرآن مسيلمة لما سمعه أبو بكر رضي الله عنه لما جاء وفد مسيلمة في حروب الردة قال أسمعوني ما يقول صاحبكم فذكروا له قال أشهد أن هذا لم يخرج من بل إن عمرو بن العاص حينما كان مشركا والتقى بمسيلمة وكلاهما كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم أشد العداوة قال له عمرو بن العاص قال نزل عليك شيء قال نعم وذكر له سورة الوبر الوبر الدويب المعروفة فسمعها عمرو بن العاص قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب ويعلم هذا وعمر بن العاص يعلم هذا لكن على كل حال فهذا الذي انظره فليست المسألة في البلاغة القرآنية والفصاحة والبيان الذي تحدى الله به الجن والإنس وهو أشهر أنواع الإعجاز القرآني هذا ليس من قبيل صرف الدواعي لم يصرف ربنا تبارك وتعالى همم العرب عن معارضته لا هم لا يستطيعون اصلا هو أرقى من أي يحاكيه كلام البشر مهما على كعبهم في الفصاحة. انتبهوا. لأن المعتزلة يقولون ان الإعجاز بالصرفه إعجاز القرآن بالصرفه. هذا هو الفرق. بالصرفه يعني أن القرآن من جنس كلام العرب وعلى وزان فصاحتهم لكن الله صرف هممهم ودواعيهم عن معارضته فلم يعارضوه فقط وإلا لا استطاعوا أن يأتوا بنفس لأنه بنفس الأسلوب وبنفس المستوى وقد كذبوا بذلك هذا مسيلم حاول وهو يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن لا يكاد يذكر إلا يضحك الصغير والكبير ومن لا يضحك يداري تبسمه قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتحدهم يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وبصورة من مثله وما استطاعوا فهذا معجز في نفسه أنه كلام الله لا يمكن للبشر أن يأتوا بكلام مثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته وبيانه لكن هنا فتمنوا الموت الإعجاز في أنهم لم يحصل منهم هذا التمني فما قام منهم أحد وقال أنا أتمنى الموت ولو تمناه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تمنى اليهود الموت لماتوا هذا بالإضافة إلى أنهم لأن هذه الحياة هي الغاية عندهم كانوا أحرص الناس على حيات ألاحظ اللفظ هنا ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة حياة نكرة هنا وهي في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم في الأصل وإنما غاية ما هنالك أن ذلك من جنس الإطلاق المطلق وليس العام يعني المعنى على حياة يعني أدنى ما تصدق عليه كلمة حياة المهم أنه يتشبث بأهداب هذه الحياة ولو كانت في غاية التعاسة والذل والمهانة والانحطاط والسفول المهم أنه يعيش أحرص الناس وأحرص أفعال تفضيل يعني أحرص من كل أحد لأنهم يعلمون أن هذه الحياة هي الغاية وليس بعدها لهم نصيب من النعيم لأنهم يعرفون ما ونصيبهم كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية علم الله تبارك وتعالى للمستقبل لن يتمن هنا الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أذى علم ما هو واقع وليتمنوه يتمنوه أبدا هذا في المستقبل وكذلك علم ما لم يكن لو كان كيف يكون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يعني المنافقين هذا ما كان لو كان كيف يكون لان أخرجوا لا يخرجون معهم وكذلك أيضا في القتال نفاه لا يقاتلون معهم فهنا أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى وليتمنوه يتمنوه أبدا لاحظ هنا لن جاء التعبير في هذا الموضع في سورة البقرة وليتمنوه يتمنوه أبداً بينما في سورة الجمعة جاء التعبير بحرف لا النافية ولا يتمنونه هناك ولا يتمنونه وهنا ولن يتمنوه يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأنهم في هذا الموضع هنا في سورة البقرة ادعوا أن الدار الآخرة من لهم من دون الناس فجاء بي وصيغة في النفي وهي لن لن لن يتمنوه أبدا في سورة الجمعة ادعوا أنهم أولياء لله يعني إذا ادعى أنه ولي لله عز وجل فهذا لا ينفي الولاية عن غيره وأن الجنة يدخلها آخرون لكن هنا في سورة البقرة أن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا يدخل الجنة إلا اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو هذه تفيد التقسيم وليست للتخير بمعنى أن اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا هذا المعنى لأن اليهود يكفرون النصارى ويعتقدون أنهم في النار والنصارى يكفرون اليهود ويعتقدون أنهم في النار إذا ما المعنى وقالوا لا يدخل الجنة قالوا يعني اليهود يقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى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 وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الذين لا يعلمون يعني العرب جهال كل يدعي لنفسه على كل حال فهنا لاحظ لما ادعوا أن الدار الآخرة خالصه لهم من دون الناس قال فتمنوا الموت لما نفاه قال ولي يتمنوه أبدا وهناك ادعوا أنهم أولياء لله فدعاهم إلى تمني الموت قال ولا يتمنونه أبدا فجاء بصيغة نفي أخف من التي في البقرة أخف من لن لا في النفي ليست في قوة لن فأدوات النفي تتفاوت في قوتها وكذلك يؤخذ منه جواز تخصيص العموم لغرض بحسب السياق قال والله عليم بالظالمين الله عليم بالظالمين وغير الظالمين لكن هنا ناسب أن يخص الظالمين تهديدا لهم فهذا جاء في صيغة خبر يقصد به التهديد لأن القدير إذا علم بظلم الظالم إن ذلك يكون تهديدا له فيعاقبه وخذه متى شاء وقوله والله عليم بالظالمين ما قال والله عليم بهم فجاء بالاسم مظهرا بالظالمين ولم يكتفي بالضمير والأصل أن تذكر الضمائر اختصارا في الكلام فالإظهار في موضع الإضمار يكون لي إله لفائده وهنا يمكن أن يقال التسجيل عليهم بالظلم أن هؤلاء متصفون بالظلم وليعم ذلك الحكم كل ظالم من هؤلاء اليهود وغير هؤلاء وغير هؤلاء اليهود والله تعالى أعلم هذا ما يتعلق بهذه الآية والله أعلم صلى الله على النبي محمد عليه وصحبه من عنده سؤال في مقام الرد وفي مقام التقرير ليس بهذا الإطلاق ليس بهذا الإطلاق هذا خاص باليهود هنا فتمنوا الموت رد الخاص باليهود وليس كل رد ليس كل رد نعم ثبات فعال العباد أنها صادرة عنهم وأن لهم اختيار ومشيئة في باب القدر نعم إذا قال إيش إذا قال بأن الدار الآخرة خالصة لي، يقال أتمنى الموت. إذا كنت ضامن أن الجنة لك، تمنى الموت. أينام؟ نعم. لا يعني يتظاهرون، يتأذرون ويقوي بعضهم بعض. ما ما فيها ما فيها شوف الجن ولا إنس. هو الله عز وجل يقول ولو كان. وكما قال الله عز وجل شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولا شك أن شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس ويحصل بينهم ولهذا يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني الجن والإنس فلو تظاهروا ولو تعاونوا ومهما تعازروا كما يحصل من المؤازرة بين الساحر والشياطين ونحو هذا يسأل الأخ عن الدعاء بطول البقاء يعني يقال أبقاك الله أطال الله عمرك ونحو هذا كره الإمام أحمد أن يقال ذلك من غير تقييد يعني أن يقال أطال الله بقاءك أو نحو هذا وإنما يقيده يقول أطال الله بقاءك على طاعته طال الله عمرك على طاعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله كذلك الدعاء بالولد ما يقول اللهم ارزقني ولدا رب ارزقني ذرية وإنما هب لي من لدنك ذرية طيبة لأن دورية هذا هذا الولد قد يكون نهاية هذا الأب على يده فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرة فإنما يسأل دورية الطيبة هكذا في القرآن وكذلك طول البقاء يقيد بالطاعه وإلا فإذا طال العمر مع المعصية فهذا لا يكون محمودا وكما يقول الشاعر يسر المرأة طول عيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره مثل هذا الشاعر البائس حينما يقول مثل هذا الكلام والآخر اللي يقول ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مما لا خير فيه ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه هذا يتمنى أنه يموت من الناس من لا يوفق للعمل الصالح ولا لذكر الله عز وجل وإنما يكون في حال من الغفلة وإذا فنيت لذاته وتقادمت السنون عليه وكل بصره وسمعه وتلاشت مداركه عندها يكون في حال من البؤس والكآبة والضيق ليس له هوى ولا لذة كل ذلك يزول وتبقى الآلام من غير رصيد للثبات من الإيمان والعمل الصالح وملازمة ذكر الله عز وجل فتعاظم جزعه وهذا حال للأسف كثيرين يكون في حال من البؤس والاكتئاب في آخر العمر ولأنه كان ينعم بلا الذات ولهذا يقال للشباب أدركوا من الآن لا تؤخر العمل الصالح والطاعة فإن من شب على شيء شاب عليه فإذا كان لدى الإنسان رصيد من أيام الشباب من طاعة الله وذكره والاشتغال بقراءة القرآن والعلم النافع والعمل الصالح فإذا جاء في سن الشيخوخه فإنه يكون في حال من التألق الروحي والصفاء والنقاء والإشراق في وجهه وعمله وحاله فيكون كالذي يلهم الذكر لا يشعر بكلفة ولا تعب وتجده في حال من الرضا والانشراح والسرور هذا معروف لدى المشتغلين الموفقين بذكر الله وطاعته أما الذي فني العمر والدهر بأكل وشرب وذهاب ومجيء واجتماع ولذات تتعاقب عليه وفي كل ليلة دورية وفي كل أسبوع مناسبة وفي كل ساعة له فيها طرب ومثل هذا حينما يتلاشى ذلك جميعا لا يستسيغ الطعام ولا الشراب وتكثر علله وأمراضه ويضعف سمعه ويضعف بصره ويضعف في حال القيام والقعود مثل هذا لا يبقى له إلا الألم الذي لا يكون معه ما يثبته ويصبره فيتعاظم جزعه إيه هكذا ولذلك انظر إلى من تقادم بهم العمر وهم من أهل العلم والصلاح أو العباد أو نحو هذا انظروا إلى حالهم وإشراق قلوبهم وإشراق نفوسهم وتجده لربما بلغ المئة أو نحو ذلك وهو في حال من الصفاء والغبطة والعطاء والبذل بحسب حاله بذل المالي أو الذكر وقراءة القرآن أو العلم إن كان عالما انظروا إلى سمحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاوز التسعين وهو قمة في البذل والعطاء والانشراح والعمل الجاد لكن انظر إلى أسنانه مما لم يكن لهم همة إلا في اللذات والشهوات المتقضية تجد أنه قد انكثى وضعف وتلاشى وفي غم وهم وكآبه إلا من رحم الله عز وجل وهكذا الأمثلة كثيرة في عصرنا هذا وفي غير هذا العصر للصالحين والعلماء ونحو ذلك كيف كانوا وقد جاوز كثير من هؤلاء التسعين من آخر من توفي الشيخ عبد الله ابن عقيل رحمه الله ومن العلماء تلاميذ الشيخ من كبار تلاميذ الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله فهذا فقيه وعالم وآية في التواضع وحسن الخلق وحسن المعشر جاوز التسعين ومع ذلك هو في غاية من البذل والعطاء والإحسان ونشر العلم يقرأ عليه أناء الليل والنهار لا يفطر وهو إذا رأيته رأيت في تقاسيم وجهه الرضا والإشراق هذا فضل الله يؤتيه من يشاء أنا أسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا وخاتمتنا وإخواننا المسلمين نعم بقي شيء لا السلة في الموضوع أو في إضافات يوجد شيء فضل نعم أحرص نعم هي أفعل تفضيل يتفاوت الناس في الحرص على الحياة لا شك لا شك فمن الناس من يزيد حرصه على الحياة لسبب أو لآخر ومن الناس من يضعف فإذا كان الإنسان في حال مثلا من العدم أو كثرت مصائبه ومشكلاته وأوضاره ونحو ذلك علله فيزهد في الحياة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحد الموت لضر نزل به لكن الإنسان الآخر الذي يعيش في المتع واللذات وعنده الكثير مما يحرص عليه ويتمتع به هذا لا يريد أن يذكر الموت ولذلك هؤلاء قد ينزعجون جدا إذا رأى لوحة مكتوب عليها المقبرة يطالبون بإزالتها يكتبون إلى البلدية يطالبون بإزالة هذه اللوحة وهؤلاء لا يحتمل لو أنه عرض مثلا. الصلاة الجنائز في القناة التي مثلا يشاهدها، ولا يحتمل هذا ولا يريد أن يذكر الموت بحضرته والله مستعان